لآن, لآن القرآن أ موسوعه ذ ب من النابلسي ش ي ط ا م للعلوم ت ت ي من م شيء ف ت ا ع ا ل ح ي ا ة ا ل د ن ي ا و م ا الله عند خ ي ر ه اسماء الله إ ث الحسنى وَالَّذِينَ إِذَا موسوعه م النابلسي ب غ هُمْ ي و ج ز ئ م ث للعلوم ه ا ف م ف الاسلاميه ح فَأَجْرُهُ ى إ ن ه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه ف أ و ل ئ ك ما عليهم من سبيل إ ن م ا السبيل على الذين يظلمون、النار.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 ل موسوعه ي ن لما ر النابلسي مرد للعلوم وتراهم يعرضون ي ن من ا ذ ل ي ن ظ ر ن ن طرف خفي و ق ا ل ا ل ذ ي ن آ م ن ي ه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 استجيبوا له من ب ي ل ا س لربكم من قبل ان ياتي يوم لا مرد له من الله ل ك م من ملجأ ي و م ئ ذ و ع ه النابلسي للعلوم ا ل ا ا ل ب ل ا م إ ه ا س ذ ا ن ا ل إ ن س ا ن منا ر ح م ة فرح بها وان تصبهم سيئه بما قدمت ايديهم فان الانسان كفور لله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إ ن ا ث ا ويهب لمن يشاء الذكور أ و يزوجهم ذكرانا و إ ن ا ث ا ويجعل من يشاء عقيما إ ن ه عليم قدير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 من أمرنا وكذلك أ ح ي ن الكتاب روحا من أمرنا ما من ن ك تدري ا ل ك ت ولا ا ل إ ي م ا ن ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء موسوعه النابلسي إ للعلوم ا ل م س ر ا م ل ه ص ر موسوعه النابلسي للعلوم ا في ا ل أ أ ر ض ل ا إ ل ى ا ل ل ل ه تصير ا أ م و ر